وما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا, ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجرهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن, ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا وَلَا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجاله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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فنيضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذين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 وَيذَرُونَ أأَزواجَ وصيةَ لِأزاجِِ متَعًَا إلى الحَول متَعَ إلى الحَولِ غيْيرَ إخاج فإِن خََجَنَ فَلاجُاحَ عَلَكُم فيِي مَا فَعَنَ فيِي أَافُسَّ إن مِنْ مَروب واللهَّ عزيزٌ حكم.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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في, في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفك فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبط ويبسط وإليه ترجع ألم تر إلى الملأ من فرق بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عزيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طال وتملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه, ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن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 مَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ غَارُونَ تَحْمِلُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِذْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ الله مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْ فَإِنَّهُ مِنِّي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 بِأَدْقِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَتَاكَ فِئَةً كثيرة بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اقْضِ عَلَيْنَا بِأَمْرِكَ قَوْمًا كَافِرِينَ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ, أقدامنا وثبت أقدامنا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعض منذ بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم ما من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتن الذين من, بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات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 أولئك راه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفقى لها لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه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 وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها, كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله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 لَُّ لا يطبونَ ماَا آافَقَُّ وَل أَذَهُم جرهم لهُم جر عادَ رَبّهِم وَلا خَْوف عَهِم وَلا خَْوف عَلَهِم وَلا يحزَُون قَولم معروفُ وَم خُفِرَة خَيرُ م صَدقَتمهَا أَذ واللههُ يا ايها الذين امنوا لا تبطلن صدقاتكم بالمن والاذى كالذين ينفقون مالهم رياءا للناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يؤمنون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 يبني تراء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بضربة اصابها وابل اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصيبها وابل فطر والله بما تعملون بصيرا اي اود احدكم ان تكون له جنه من نخيلها وعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات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 وفضل والله واسع عليه يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولوا الالباب وما افقتم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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلوا من لا يقومون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 ف تَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرهُ إ الله وَمَنْ عَدَ فَأُل هائِكَ صْقَابُ الن وَمنَنْ ادَ فَأُلائِكَ أَصحابُ النَّارِعُم النار فيهَا خَالدُود يَمْكُ الله الرِبَا وَيُرُ بِ والله لا يحب كل كفار افين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه وااتوا الزكاه لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا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 اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بَيْنَ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّكَ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ الحق ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فَجل وَمرأتَان مِما تَرضونَ من الشهد مما تَضونَ من الشهدَ إ آ تَضل إخْدهُما آ تضل لا إخدهُما فتذكرَ إخهُم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 وَاتَّقُ اللهه وَيُعََّمكُم الله, الله واللهَّهُ بكُلّ شيءَ عَم وَإكُنتُم على سَفرَر وَلَم تَجد كاتِبَا وَلَمْ تَجد كاتِبَا فَهَانُ مَّ قُبُضَ فإِنَّ أمن بعضكم بعضا الذي مِنَ بَعضُكُم بَعضَ فَْ يُؤت الذيأتُ مِنَ آممانَتَم وَالَْاتقَِّ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 اشَاءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسابت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وما تحمل علينا اصرا كما, على كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَرِفْ لَا أَمِّينَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 كتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغا فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء اوين وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امننا بك كل مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إلا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لدنك رحمة إنك أن وهاب ربنا إنك جامع الناس ربنا كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبرهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وتحشرون الى جهنم وبئس المآب قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثل هي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاول الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفطة والخيل المسومة, والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, خالدين فيها وأزواج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 والمقاتين والمقاتقين والمستغفرين بالاسهر شهد الله ان لا اله الا هو والملائكه واولو العلم واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عياده الله الاسلام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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآلهم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 وما لهم من نصير الم ترا الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله يدعون الى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وضرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيك ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتازع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء منها دون المؤمنين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 وما عملت من سوء وما عملت من سوء توتلوا أهل بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من رسول دون ذره ان بيننا الله ويحذركم الله نفسا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف, والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم هنوبكم واللههُ غَفور الرحيم واللههُ غَفور الرحم واللههُ غَفوروحيب قُْ الأأَط الله الرس فإ تَوَّ فإ الله